وَيَرَوْنَ سَبِيلًا غَيَ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِنَا إِلَّا ظَنُّوا حَتَّىٰ أَخَذَتْهُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذ قوم موسى من بعده من حليه عجلا جسدا له القوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين